قل من يرزقكم من السماوات ولا ارضق لله وإنا أوياكم لعلى هدنوا في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَامُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا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 قلن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فائلا منا منا وعمل صالحة.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 وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء ياكم كانوا يعبدون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 كُم وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، وما آتيناهم من كتب يدرسونها.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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 ولا يغرنكم بالله الغروه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد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 وما يعمر من وعمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبير يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الفقراء إِلَى الله وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يذهبكم وَيَاتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة لا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي لعما والبصير ولا الظلمات ولا وَلَا الْظِلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ من فِي الْقُبُورِ إن أنت إلا نذير إنا أوصلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير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 ومن الناس والدواب والانعام مختلفون الوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور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 كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينات من بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ حَدٍّ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدٍ مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ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 ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين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 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنْذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وكل شیء نحصناه في امام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاء اهل إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتمون لا شو مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا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 قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بلنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلها بِذُرِّ الرَّحْمَنِ بِذُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي بِذُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضلال مُبِينٍ إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين